قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم ودهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله, لا مرد له من الله يومئذ يصدعون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات فَقَدْ حَبَّبَ إِلَيْهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الدِّينَ وَحَبَّبَ إِلَيْهِمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِهِمْ وَكَرَّهَ من رحمته وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمِنْ ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قوم فجاؤهم بالبينات فاتقنها فاتقن من الذين أدروا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل رياحا تثير سحابا فيبصقه فيبصقه في السماء الوَجْدَ فَتَوَالَى الْوَجْدُ يَقْرُضُ مِنْ ثِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ من عِبَادِي فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ إن ذلك لم يلد الموتى وهو على كل شيء قدير.